وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا إِنْ تَكُفِّرُوا مِنْ بعددَ ذَكَ فِي الأررضِ لَ مُسفود إِ م جَزَاءَُّنَ يُحاربون اللهَّه وَرَسُ لَهُ وَيَصعونَ فيِي الأرضِ فَسَادًا أن يقتلوا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 ولهم عذاب أليم